يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إ ل ى أ ج ر مسمى إ ن أ ج ر الله إ ذ ا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إ ن ي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا و إ ن ي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أ ص ا ب ع ه م في آ ذ ا ن ه م واستغشوا ثيابهم و أ ص ر و ا واستكبروا استكبارا ثم إ ن ي دعوتهم جهارا ثم إ ن ي أ ع ل ن ت لهم و أ س ر ر ت لهم إ س ر ا ر ا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 لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إ ن ه م عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إ ل ا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغث و ويعوق ونسرا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 إ ن ك إ ن تذرهم يضلوا عبادك ولا ي ل د و ا إ ل ا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا تبارا